وتعالى في محكم كتابه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءه الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهم تبارك وتعالى وليُّ الَّذِينَ آمَنُوا لا ولي لهم سواه ولا سند لهم غيره فقد كفروا بالطواغين كفروا بالآلهة كفروا بالشرك والمشركين ليس لهم سند إلا الله فالله وليهم ليس وليا لهم في أوقات الضرورة والقهر والحاجة هم قبل ذلك في الرخاء أولياء لا يؤمنون بغيره ولا يحكمون غير شريعته ولا يصدرون الا عن امره ونهيه. فما حرمه فهو عندهم حرام. وما احله فهو عندهم حلام. ليس الله عندهم بضاعة مزجاء يتذكرونها اذا ضاقت بهم السبل. ويلجعون اليها عندما لا غيرها. حتى نعلم البلاء النازل في الامة سمانية ايام عجاف كأنها الريح العقيم والامة كما هي يجتمعون ليزدادوا خبالة وخزية واصفاحة وما دام في الدنيا لا شأن لهم ففي الاخرة اشد ذنما واشد عارا واشد بلاه. لكن القوم ما عادوا نفكرون بالله ولا بالوقوف بين يدي الله فهذا الذي يقلب المليارات ومثله ومثله باع كل شيء من اجل دنياه ومذ الجميع بضروره فصل الدين عن الدوله لم نعد نحدث من القلب يفكر لنحلم انه موقوف بين يدي الله لان صياغه تسكيره فن ان ديننا امر عربي لا فعل له بالحياه هو من الوان تهذيب النفس وتزكيه أشان له بتشريع ولا بقانون ولا باحكام ولا باعراف ولا بتغاليد يسوعها. وبناء عليه يمكن ان يعبر عن الدين بصلاة تصلى في العام مرة او بضع مرات. ان يعبر عن التدين والدين بالتاريخ للهجرة. ان يعبر عن الدين بالسماح بالقيام ببعض فواحد الاسلام التي هي من قبيل فروض العين. ومن المعلوم بالدين بالضرورة. والمسلمون في غيبة عن حق الله عليه. يتصورون ذلك هو الدين. ويمكن ان يصدعوا ورغم على بانه لم يقل احد بان الصلاة ممنوعه كما لم يقل احد بان الحج ممنوع كما لم يقل احد بان الغيبة حلال وما الى ذلك وكأن شريعة الله تحتاج لتافهن من العجيب ان يجيزها جساله من الزمام وهذا ظنب أسد من ظنب تارك الصلاة بكثير لان هذا يعني ان الخوف من العبد يشد من الخوف من الله. ولما كان هذا حال مهمة فكما تراها يزبح وابناؤها تسيل دماغ وبريائها تخبض شوكة ذو القوة فيها مع ان الفارق ليس بعيدا. فكما يقال في البصر العام الحار ضيق بعضنا بعضا. فالفارق ليس بعيدا. يعني جعل الاسلام استراتيجية رئيسية محورية في قضية الجهاب والكتال هذا عمر مستبعد سلفا. وإلا لا يؤمن اليهود. ولا يعيش اليهود في كنفي من حولهم. عارفين. إلا يوم تطلع صفحة الاسلام فعلا وفلوكا في القليل النادر حين يجب الصباح النفر والعضو والعضو معانا القوى جبارة. وما هذا الصبر والشباك الا دا الا با من الله عز وجل نسأل الله ان لاخواننا. مع سؤالنا لله ان نحرر ادعى ان يكون الولاء لغير الله. لانه حينها لا تغني القوى ولا الطاقات ولا الانكانات. فهو سي يرسع الرؤوس ويدعو الى الزيادة من فضل الله ورحمته في السباب. لكن لا ان يكون الله وليه الذين هم تخرجوا من الظلمات الى اليوم. ولو ان القوم تحسسوا مسئوليتهما نعم الله تعالى لاسعبوها عليهم نارا. من واكسط الى الخليج. نارا ينبغي ان تشتعل عليهم نارا. وينبغي ان تفتح الحدود. وان تجيس الجيور. وان يقال ربيبتكم هم لا. لكن في القوم من يريد رد المسألة بعد الذي جرى الى مجلس الامن ليتفك من عدى نوم من عدم المساعد. من الذي جرته الامة من مجلس الامن? حتى ذي الورق هذه قال اعتدى لم تجد لما يعانيه شعبنا في الوراق لان الذي جرى ليس بتغييد من نجلس الامن ولا من نوم لو سوضته امم العرض قاطبة لكتف سرد مسلم واحد هل يرضى مسلم بذلك? هل يرضى مسلم بذلك? ان كان ظالما انهمة كلها يلزمها ربها بالاخذ على الظالم. وان كان مظلوما فمن بعد اولى. لان مثل هذه الكلمات وادخالها في الحديد وعلى منابر رسول الله صلى الله عليه وزيادة في الخبال. ماذا تفيد للنجسام? وما تفيد والمتحدة? ماذا يعني ذلك? هل هي آلئة تُعرض من دون الله? هرعوها بيدها الحياة والنجس. اما املهم ان يخجلوا ان يستحوه. وكبتان في سمينة واربعين سابع جيوس ما ثبتوا وفي السبعة وستين قريب من غالب. وما ثبتوا لحظات وعقوا اليوم وحدهم ورجعوا من فضل الله ان يحرروا وحده ونرجع فضله ان يستعصي عليهم هؤلاء المسلمون فيا ايها الاخوة النفوس لا شك والمناظر والغلايا والنوازل لا تحتاج بكلام لكن لو كان للكوم وعلياء أمور الأمة في أنفسهم حاجة ليستنقذوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة لجعلوا الأمة كلها تعيس حياة جهادية تدريبا وتسليحا وتمارين في الليل في النهار في الأصلاح في الإمساء في كل وقت تعيس على هذه الوطيرة. ولطمعوا المنكرات بيلانات رسمية. ولتنادوا جميعا الى ذلك. ومن شفى شفى في النار على نفسه. ومن كان له حاجة في نفسه. من قلي ان يأتي يوما يتلاعن فيه ذلك. فهو مواجب يا مفكر بهذا كويلا. وان يسعى إليه. وان يجعل للناس من يذكرهم بالله وبالجهاد في سبيل الله وبالرغبة في الجنة وبذكر ما يعد الله لله. هذا من, من اقل ما يجب من اقل ما يجبه ديننا ووطننا وقانوننا وشرائق البشر في جمعة يعني هذه المسيوات على ما ينبغي ان يعني على انها لا بأس بها امام يعني الانشاشات العالمية. في فيما بينهم يبحثون يعني مسماش الحال. لكن نبحث عن مورد اخر لتجهيس هذه الجماهير التي تغلي غنيان. نقول اعرف حكنا وجبناهم يفورون غيرا لحرماتك وقد يرضصنا هذه الطاقة في ما يرضيك تذرينا وجهادا وعبادا. فاذا لم يأذن الله بتدميرهم ونسأل الله الصباح هناك وفي الظهر هنا وفي الحصر هناك. الى ان يأذن الله بصفعات. لا ندري هم يؤود بعدها. ولكن الناس من الله يقين من ان امان السماء كما قال رب العزة. ولا يزال يبين كفروا. تصيبهم تابنى سمعوا. قارعا ام تحول كبيرا من دارهم. حتى نأتي وعد الله. يعني لا يتعيضون ولا يفهمون عن الله. ان الذين حقص عليهم كلمة ربك لا يؤمن. ورجاءتهم كلها حتى يروا لذلك المسألة لابد من رجوع الى مجلس الان. لابد ان يبت فيها هنا استغفر الله. استغفر الله اللهم ان كافر بمجلس الامن وبكل موضع في البشر وبكل شرء يختلف مع ذلك فاللهم احسن ختامنا وتوفنا شهداء وانتراضا عننا يا رب العالمين الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الظلمات حيرة الظلمات شكوك الظلمات تيهم الظلمات ضياء هذا حال الامة اليوم كان ليس عندهم مصباح وكان ليس عندهم وسيلة انارة بيننا الذين امنوا وليهم الله الذي يخرجهم من الظلمات, من من الظلمات يعرفون يتبصرون يوظفون السلم يسخرونها يخرجون من الجلالة والفتن يعرفون كيف الدخول وكيف الخروج فهم مهتدون بهذاوة الله معتصمون بحضر الله حضر الولاوة لله عز وجل ضمانة النصر الاكيد ومن دونها مهما اعتدنا فالعبدة ستكون مهتلة من اعداد المسركين بالتأكيد و يعني هذا كلام منهم وهم يحكون في ذلك عندما يصفون قتلاح الممنوعين في ساحه المواه للشهداء في فرنسا مثلا عندما تقول شهداء الذين قتلوا من البريطاني والانجليز لعنهم الله اجمعين وان الانسانيه الودي وعيبه ليس عود المياه ولا مجاريها ماذا يثقل من مثالها في اي موطن من الارض نصل حقا كل هؤلاء الغرضيون عبيد امريكا وهي امامهم متى نصل حقا انا لله و انا اليه لكن يا اخوة يعني يحار المرض والقصد من حديثي ان اتذكر وياكم ما ضيعنا ما اهملنا حتى يعود كل واحد منا يولد اذا صح التعبير سلوكه على منهج الله بالقدر الذي هو اقصى ما في انكانه يطلقه لان هذا هو الذي يستطيعه وهذا هو الذي عليه. وكل الناس يموتون شتثنا الارض وامريكا وتبدل الارض وغير الارض والسماوات والمليارات والدولارات وانجل ولدائه الباطل لا ارمك فكلب يفير كفر في يخفف يخفف يخفف كثيرا من وفاة هذا الطغيان. اذا احتصم النعم بالله. لكن القوم في معزل عن هذه العصمة. فالحرض على دين الله هدف مهم لكي ولا بالله. في امة لا اله الا الله. في امة محمد الرسول الله. فالمسئولي ليست حتى مسئولية العرب فقط. هي مسئولية المسلمين. وليس من سؤل زهاب العلمي ما جرى منذ تسعة ايام. انها منذ خمسين سنة كما ذكرت لكم. ولكننا بحسب انفعالنا وكوننا انفعاليين سريعين الانفعال في اللحظه يعني تجد ابداق لذائنا وعندما يكون الامر فهو امر طبيعي جدا وكان الذي يسمع الغناء يسمع الغناء والذي يفعل الصحشاء يفعل الصحشاء ويعني يمتع ناظريه بما يراها من البلاء والمصاغه على الشاشات ولا شيء صغير نسوا الله فانساه انفسهم. نسوا الله فانساه منفسهم. اولئك هم الساسقون. والله ما عن ذلك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسأل الله العافية. فيخوة الكرام. مدات الحديث قبل بداية الحرب عن اسباب النصر. وبقي منها امران اسنام. واضيف اليها ما يبطل ويبطل النصر. حتى لو اتخذوا المسلمون تقريبا عدةهم وانحازوا لدينهم فربما يتقاضى القبر الالهي منهم امورا تستوجب لحكمة الله ابطاء النصر عنها. سأصير الى ذلك الى حد النبي جهز. من اسلاب النصر وجود عقيدة صادقة خالصة. وهي عند المسلمين الايمان بالله والي الله وعناصر الايمان. وجود مدها وعقيدة. وقلت عند المسلمين لان احدى المسلمين يواجهوننا عقيدة. وعقيدتنا لنصل بها. بل وضعت لنا سعويضا عن عقيدة الاسلام. وهذا اللي الناس. لا يصل من المسترى لا الله الا الله موادحات البشر. حتى عند طاريس تلك العقائد اذا ما يقرأ القرآن. لا تقرأ عقائدهم ولا اكوان ولا مات وقته عليك. وكأنه اعلان عن الخطأ الكبير طولة مسلحة. ان معنى قرأ القرآن لاننا علمنا باننا له عبيد. وناصرناه العداد طولة ايام حياتنا. لعلنا بذلك ان يخصص عنا وهيئات هيها ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر وشروط التوبه فيما مضى لمضي تستحيي عليها ما ما يلزم من صمت جديدة تتناسب مع تعليق مفاهيم الاستاذ لسهولة وثلاث وشرعة انتقال الملايا والمفاسد واستمرارها بعد من فعلها وعسى الله بها. فكيف تكون التوبة حين الا الذين تابوا واصلحوا وبيّنوا. ماذا يبينون? لان خطى كانوا عليه. ضلال ما كانوا عليه. علي. حمق ما كانوا عليه. وبيّنوا. ماذا يبينون? هذا من شروط التوبة. حانت عندنا نفائم السرع. ورخصت عندنا قيمة. فلنعض يعني تميير الحقائق امرا جاء ف وجود عقيدة بالله وباليوم الاخر. فاليهود يسمون دولتهم باسرائيل واسرائيلها سيدنا يا عليه السلام. بريئ منهم لعنة واحد عليهم. وهم يحاربوننا بحكاعد التنموض والتوراة. ويرادوا تصديره. اولئك افعد ما يكونون عن باعتبارهم ليس يعني من اتباع اليهودية فهم يصرحون ساستهم من ويزمن الى بن الى كل الى المعصر من هذا لا يخجلون من هذا فما الذي يقوم مقام هذا من اجل تكافر القوة الى صحة تعبية ونحن صارنا ننتظر منذ خمسين سنة توازلا استراتيجيا. ونحن يحضر قد تنبالنا ان من عناصر هذا التوازن يبتكاثر بالعقائد. فاذا كانوا يحاربوننا بالتوراة فاند غير محاربة عند القرآن. تلك محبطة هو الصادق الصحيح. الصحيح. اذا كانوا يحاربوننا بانقسابه من الله فهم العلوم على بماذا محاربها? هذا ما لا يخطر بالبال. هذا ما لا يخطر بالبال. السبب الاول عقيدة سليمة يؤمن بها المسلمون يصدرون عنها في جهاد العراء. ثانيا الاخلاص لله سبحانه وتعالى الآلية ربما. الثالثا الطاعة لله جزاكم الله و عليه الصلاه والسلام الصف الثالث الذكون كثير عند لقاء الاعداء لا سيما هناك الاخوه الذين يجاهدون هذا اللفظ لسا ما اخذ وزن حقيقي في اوساطنا رغم البلاية. فهناك النضال والمناظمون والمقاتلون. اما كلمة جهاز يزاهدون. هذا يعني حتى نعنس امك تأشير الدوار الغربية حتى في صياغة الفاظنا وتفكيرنا. لان كلمة الجهاز ما يسمونه بالهنغار. فاتصنوه تقسم ظهورهم الحرب المقدسة عندما ينبعث المسلمون للجهاد بسل الجهاد راضين الى صحة الجهاد لا يخيفهم شيء ويقتلعون الكفر من جذوره. فاقول هذا من اجل تفريعة صغيرة الذكر الكثير لله. هل نبدو الله تعالى هل الولايك الاخوة؟ وهم على ضوارجهم وفي مدرعاتهم وعلى رساشاتهم ذاكرون لله. هل علموهم هناك كبيرة صلاة الخوف اذا اشتدوا القتال كيف يودونها? نرجو الله تعالى ان يكون شامهم شام طم اخرين من در جلدتهم في طم امة وعرضها ان عن صلاة. اذا كان هذا فانا لله وانا وإذا أصيب الناس في دينهم فأكم عليهم ما تماما وعويلة نرجو الله تعالى أن يكون الذكر الكثير والعصمة بالله والتسام أحكامه ونية رفع كلمة كلمة الإسلام هو الهدف فالذكر الدائم الكثير لله سبحانه وتعالى من أسباب النصر الخامس الإعداد النذي بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وذكرت لكم ذلك بأذلته. وأن مواجهة بدون الإعداد المادي لا يغني عنها المستوى الإيماني مع مكان عالية. والإعداد المادي لقدر المتعق والمستفاع مع الإعداد الإيماني يكفي ويزيد الغرض لأن الله مع المؤمنين. مع المؤمنين عندما يكونوا على منهجه ومن منهجه الاعداد النوضي فاذا اخلوا بهذا لم يكونوا على منهجه وبذلك سنقصه النسبة من العلامات التي تبوئه المكانة ولاة الله عز وجل فينالهم من البلاء هذه اسباب الخمسة وسادسها رفع الروح المعنوية كان اخر ما تحدثت عنه في الاسبوع الفات ان من اسفال الناس رفع الروح المعنوية. وذكرت ان كان ايضا ضد هذا المعنى. ومن رفع الروح المعنوية اسعار الجندي بكرامته. ان لا عليه من الايهامات ما يزعله يستخدمه ويهو وان لا تصور الطاعة لعبد نصره مطلقة وان يوضع في تصوره ان الطاعة موزولة من الدار الله. انا اتكلم عن الاسلام ايه والاخوة وعن الاعداد في الاسلام وعن اسباد النصر في الاسلام حتى لا تتطوح من الافكار في تلك النواحي حيث لا يعرض على شيء من هذا. فمرة الروح البعنوية انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صف في بدر ويساوي الصفوف ويصيب رنحه ابن سواد بن رضيه فيقول اوجعني يا رسول الله فيقول دونك يا سواد فاستك فكن يا رسول الله اصابني اصابا في روحك وانا مخسوف البطن فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه لكي يكسى سواد انظروا الى هذه الروح المعنوية. كيف تصبح هنة سواد حين اذن? قص على واقع البسرية اليوم او العرب او المسلمين ماذا تجد? تجد طاعة حنياء وظل واستخلاع وحرام. مع تغييب اليمان بالله والله مع قرس لذكر الجنة. كيف يصبح كيف يصبح? كيف يتحمل? يجعل في ذهنه الحياة الدنيا كل شيء. وربما يصرح له بانه يعني الحياة ما الدولة الا. والعياذ بالله. ربما يعني ربما في بعض الاحياء يبلغ الامر هذا المبلغ. ومن شدة الجرأة. من شدة هوامنا على عيفة الله. ولكننا من يكو من السلامة والكرامة الرجال كما استطاع حظن ان يتفوه بنثر هذا حتى وان تحدث به نفسه في اوساط الساجدين العباقيمه الذين جمع الله رئاسه من في الهه ما بعده يثني الله السر من المهم او قصص وامواله لان له الجنة. بقي سببان من اسباب النصر. وماذا هذلك المبطئات. السبب السابع الساب الوحدة والبرد عن التصرق والتنازع. قال تعالى ولا تنازع ستستنوا وتذهب ريحكم. قال التضريح ولا تسترقوا فتختمس قلوبكم فتفسلوا فتضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم تذهب قوتكم ودأسكم ويدخلكم ويدخلكم الوهن والخلب قال مجاهد وتذهب ريحكم اي نصركم قال وذعب ريح اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نازعوه يوم عبص مسألة وتعرفونها جميعا فكان ما من البلاء الذي حلل يسلمه فكان الان تنزع الامة محمدا عليه الصلاة والسماء في شريعته في قيم دينه في المعلومة للدينه للضرورة في كل شيء فكيف يحصل الاتفاق? الاسلام جنة للامة تقي المحالة الفتنة والمعالكة وما الى ذلك واسمت للمسلمين ولغير المسلمين في المجتمع المسلم لما يجدي الوهم من الرحمة وحسن الجهاد ولكن سؤون الجهاد والكتاب منوطة بالامة المسلمة في الوطن المسلم واحدة فلوة الجهاد والاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله هذه تطيب منكم تحيات والامه كلها ستراث على هذا المنحى وخير لغير المسلم ان يعيش امن ابن الامه ولا يخاف من واه يعني سبب تنوت من اجله غير كلمة التوحيد وان تكون كلمة الله العليا بعد الموت يذهب لا وزن له ولا قيمة. لا وزن له ولا قيمة. حتى ان كان حظك ان تنزح بعد الموت فسأتي يوم تنسى فيه وينسى ذكرك وينحى رسوك كما نحيه اصنق. فهذه المخالفة البسيطة ادت الى معدة اليه. فالتمازع يوضي الى الفشل وذهاب الريح القوة والنصر جاء النهي عن التمازع في الاية الكريمة مع ديان نتائجه الوخيمة في اية واحدة بدأت بالامر بالطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام تنكروا مع الاهل. يا ايها الذين عنهم اطيروا الله ورسوله ولا تنازعوا فتسلوا وترهبوا الحكوم. لماذا جاء الترتيب هكذا? قالوا لكي, يد... لكي ذلك لكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء. فترطل اسباب النزاع. فما يتنازع الناس الا حين تتعبد جهاب القيادة والتوجيه. وانا حين فليس الذي يصير النزاع هو اختلاف وجهات النظر انما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة نظر يصر عليها معما بدى له الحق في غيرها لأنه يفعل الذات والعمل في كفة والحق والصدق في الكفة في الأخرى وترجح الذات على الحق ابتداء ولأجل هذا جاء التعليم الإلهي ابتداء بطاعة الله ورسوله وبناء عليه التحذير من التنازع في الفشل فذعب الريح وقد حس الله عز وجل على الوحدة والاجتماعي فقال ولسيما في ساحة القتال ان الله يحب الذين يقاتلون في صبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس. ومما يحفظ الوحدة ويجمع الصفة ويغيق اضواب التنازل وجود الشورة بين الجنغ وقياداتهم في حدود الممكن. وذلك الاشتراك الجميع في المسئولية وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لامر الله وشاوره في زحمه. فاذا باختصار عن السبب السابع اي السبب الثامن والاخير الصبات والنصر عند المواجهه ان الصبر هو الصفه التي لا بد منها لخوض الحروب وفي اي معركه وفي اي ميدان تخور في ميدان النفسي او في ميادين القتال لا بد من الصبر والسباة عند لقاء العدو هو الرقم الاساسي من اركان النصر وهو بداية طريق نسأل الله ان نزيد اخواننا سباة وان يرزقهم الصبر وان يحرر ولاعهم لهم وحده سبحانه وهم يقاتلون اعتاج بروك على نصب الله ان دمر امريكا وجندها وحلسة فالصبر والصباة من ايات النصر وبداية طريقه فاسبت الفريقين اغلبوهما والايمان يدخل فيه اعتقاد المؤمنين والصفاهيرهم ان يقولوا وما يدرينا ان عدو وما يعاني اشد مما نعاني وانه يعلم كما نألم ولكنه لا يرجو من الله ما نرجوه. فهو لا مدد له من رجاء الله يصبت اقدامه وكلبه. وان المؤمنين لو ثبتوا لحظة زيادة فسينخذل عدلهم. فمدد الصبر والثبات لابد له من اخية الانهاء للوطيدة العميطة. وما الذي يزلزل اقدام الذين امانه وهم من احدى الحسنين الشهادة او النصر بينما عدوه لا نريد الا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا امل لها ولا شيء يأسواها هذه الفوارئ التي لا ينشئها الا الايمان عندما نتحدث عن الشهادة مع صحراء طاحبة من نفاهيمها ومن هيلة وماذا تعني من خلال منافع الاسفاء ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ لا شيء لا شيء اللهم نلطف اذا وايها الذين آمن اذا لقيتم سئة فاسبتوا. يا ايها الذين آمن اذا لقيتم, لقيتم الذين كفروا زحفا. فلا تولوهم الاتباع. ومن يوليهم يومئذ كبرة. الا متحرسا لقطاع. المتحيزا للافئة. فكتباء بغضب الهن الله. ومن اولئك النا. وغيص المصير. وقد جعل عبد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبع الموبقات التولي عندما قال فيها. من الصدع الموبقات. والقلب الومي ينظر منها نثورا سديدا. فهل هذا يرتكز في قلوبنا? بالتأكيد لابد ان نصر الامر الينا ايها الناس. ولم يكن في يدنا حيلة على الاطلاق. حتى ربما اسلحة الصيد لن يعد لها بيننا وجود. لكن مصيرنا انه ظاهد. وان لا نحيا الرأسا لله. فبالمتح بالمقدور عليه. ومع ذلك من قلة الانكانات. ومن يوليه اليوم من جدره الا. متحرفا لكتال او متحيزا الا فيها. فكت باعه بغضب من الله. انظروا بعض لكي لا نبع بغضب امريكا يبيع دمى من يقومه بكلام. فكيف بغضب الله? اين غضب امريكا من غضب الله? لكن البلية والمصيبة الايمان بامريكا ولا ادري ماذا اقول في الجانب الاخر. ماذا اقول لا ادري. نسأل الله العافية. لان القصف للاسف لا ينسى ولا من ارض المسلمين اليس في ذلك من اين تمر بوارجه اليس ابو البحر الاحمر المسين فان فليست ارضيتين اي عربيين مسلمين التزام بماذا بما يرضي الله انه التزام بماذا؟, بماذا بما يرضي مجلس الامن وهيئه ال بماذا؟ بما؟ هو زائل ثام تافئ وأكسه منه عبيده. نسأل الله العافية. فالثبات والصبر في ميادين القتال من اسباب نصر الهكيدة ولذلك حفى الله عليه وعمر المسلمين به وضوع عفر على الاحداث. يا اخي المسلم انظر اتوا من الروف ان انا ارضكم. ومع ذلك يصغرون. فمن اولى بالصبر? من اولى بالشباة? اذا كان هذا سرم امريكيين فمن قبل كورسان اليهود ايضا. لكن عندما لم الجيوش ومن يولد اليوم الاندبرة. اذا بالطائرات تتحكم قبل الفجر وترخى السوق من ريح اعربة. دون شيء وتسقط المدن والقراء ويظهر اليهود اذ يتقدم بعد السبران. انا لله واننا اليه راجعات هذه صفعات القدر جزاء معاصر اذا لم نستيقض اندسنا مع خز الدنيا عذاب الاخرى. فان يريد القوم جمعهما معا نرجو الله ان يعيدنا من ذلك. اللهم تب علينا توبة نصوحة. فقال عز وجل يا ايها الذين ناموا اصبروا وصابروا ورابطوا وانتقوا الله وعلكم تفلحون. وكم نوع النبي صلى الله عليه وسلم للفضل ذلك عندما كان رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اليوم تباع بمئة ليرة. بمئة ليرة تبيع الدنيا وما فيها. لعجب لا ترابط. ما الذي اوصلنا الى هذا? ما الذي اوصلنا الى مثل هذه البلاية? لروحة ومهدوة في سبيلها خير من لكن الدنيا وما فيها اصبحت كل شيء في حياة الكون ولن يعد على الله وعلى الجنة وعلى الجنة فطبيعيهم جدا ان يكون الحال على ما لا يخفى على احد وقوفوا احدكم فواكناكة يعني ما بين حلبتيها وقوفوا احدكم فواكناكة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها هذه امة لا عزية بهذه المعامل لا يمكن لعدل من على صدورها وان يجد الراحة فيها. ولكن عندما تغيم هذه المعامل وهي مغيبة وترصد الطاقات الهائلة لتغييدها ويعمل في العلم السمعي والتاريخ والطبيعه والاقتصاد وكل اسلاف الفكر فلا يغفل عن ذلك فلا يفوتونه ولا يغفلون الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان الله ينصركم ويثبت اقدامكم فيكم المساله النص وعكسها اسباب العزيمة وربما تتوافر الاسباب نسبيا ويتأخر النصر وذلك لحتم يعلمها الله لأجل ان تتجرد نفوسهم لله فالنصر لله تعالى معناه ان الله في نفوس المهمين ان يتجردوا له فلا يسركوا به شيئا شركا ظاهرا عن ولا ثم في انفسهم الله حبا ولا شوا وان يكون الله احب اليهم من انفسهم وان كل ما تحب وتهوى هذا معنى نصر الله وان تحكمهم في رغباتهم ونزواتهم وحركاتهم وسكناتهم وسرهم وعالنيتهم شريعه الله هذا نصي مراه في ذرات النفوس كما ان لله سريعة ومماهز في الحياة تقوم على كواعد ومراضين وقيم وتصورات خاصة للوجود كله ومن الحياة ونصر الله يتحقق بنصرة سريعته ومنها ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها وهذا نصر الله في واجه الحياة فاذا نصر المسلمون ربهم عز وجل نصرهم وذلك بعد ثلاث واختبارات ومحن تكون فيها الحرب سجال والايام دول ويكون امد مجيء النصر لحكم يعلمه الله فارجو ان نسبه الى هذه المبطئات السمانيه للنصر يقول الله تعالى ولنصرن الله من ينصره ان الله لكوي عزيز والذين ينظرون ببنظار القرحة ويعيشون الاسلام حكا وصدقا واعرفون من اين ترتى الورية ومن الذين يباتوا المصر. فهذه جلة من مبتئة أولا قد يغتر النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنظج بعد تماما ولم تحسد بعد كامل طاقتها فلو نالت النصر حينهذن لست تطلو شيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلة ثانيا وقد يغطل النصر حتى ينزل حتى تغذل الأمة آخر ما في توقها من قوة وآخر ما تبلكه من قصيده فلا تستبقيه عزيزا ولا فاهيا إلا بذلة لله عز وجل رقيصا أيها وقد يغطل النصر حتى تجرب الأمة آخر قواها تدرك ان هذه القوى وحدها بدون سند من الله. لا تكسن النصر إلي الله ويقول ومن نصر حتى يعرفهم هذه الحكمة. رابعا وقد يبطئ النصر لتزيد الامة المؤمنة صدرتها بالله عز وجل. وتتألى وتبذل ولا تجد لآسنة إلا الله ولا متوجعا إلا إليه وحده في الضراء كما في الصراع وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتعذى الله به فلا تطغى ولا تنحرف عن منهج الله بعد ذلك خامسا يبطئ النصر لان الامة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه او حمية لذاتها او شجاعة امام اعدائها والله عز وجل يريد ان يكون الجهاد له وحده وفي سبيله بريئا من المشاعر الاخرى التي لا وزن لها عند الله فلا يكون في نفوس المؤمنين الا شرور ان تكون كلمة الله هي العليا. سابعا سادسا كما يغطئ النصر لان في السر الذي تراجههم عمة نهنة بقية من الخير يريد الله ان يجرد السر منها ليتمحب خالصا ويذهب وحده حيالكا لا يتمتبس به ذرة من خير يعني ما بان في السر الذي واجهه المؤمنون ذرة من خير يحتمل ان يبقى النصر بطيئا تصور سابعا وقد يبطئ النصر لان الباطل الذي تحاربه الامة المؤمناه لم ينكشف زيفه للناس تماما. فلو غلبه المؤمنون حين اذن فقد يجد له انصارا من المخذوعين لم يطنعوا بعد الفصائده وضرورة سوائه. فتطول فترة والمد له حتى تظهر وتنكسف صيعتما ويذهب بعد ذلك غير مأسوف عليه. ثامنا وقد يبتع النصر لان البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الامة المؤمنة. فلو انتصرت حين اذن للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها كرام. فيطول الصراع وينهد قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقباله حقا ظافرا وتحافظ عليه وتستبقيه من اجل هذا وغيره ايضا مما يعلمهما قد يغطئ النصر فتتضاعف التبحيات وتتضاعف الالام مع دفاع الله عن الذين امنوا النصر لهم في النهاية وللنطر تكاليفه وعباره حتى يتعذن الله به بعد استفاع اسبابه وعداء ثمنه وتأيو الجو حوله لاستقباله والصدقاءه ولو ينصر من الله من ينصره ان الله يكوين عزيز الذين يمكنوا في الحرب اقايموا الصلاة وعادوا الزفاة وعمروا بمعروض ونحن ولا بعثه الرؤى ختاما وقصه بسيطه امام ايه في سوره الكتاب سوره محمد صلى الله عليه وسلم وهي والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرضها لهم بعدها يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بان كرهوا ما الله فاحدث اعمالهم. نقفوا لا نصحوا الهواث انما اهنام كلمتين قتلوا في سبيل الله وان تنصروا الله في كمت الحالين حالة القتل قتل في سبيل الله وحالة النصر إن تنصر الله يسترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله وهي بسة بديهية عند المؤمنين لكن كثيرا من الهدى التي عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال وعندما تنتهنه كلمات السهادة والسهداء والجهاد وترخص وتنحرف عن معناها الوحيد القويم إنه لا جهادة ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكونه كلمة الله هي العليا وان تحلل شريعته في ضمائر الناس وحواتهم وسائل اوضاعهم وليس هناك من عدد عادة يجاهد في سبيله ويستشهد من دونه فيحق له وعد الله بالجنة الا ان تكون كلمة الله هي دون سائل ما في الاجيال من حريفة التصور من رواقل واسمائل وهواء لا جهاز الا لتكون الله هي العلا في النفس والدمير في الخلق والسنور في الوضاع والوزر في كل اتجاهات الحياة وما هذا, هذا فليس من الله وما يكن للشيطان وفيما عدا هذا ليس طناك شهادة ولا استشهاد وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا يصر من عند الله ولا تشبيت من الاكبر وان ما هو الهبث رسول جسر وينحرح الله هو مني الذي نهمنا يخرجه من الظلم ويمتئه لمن يمر. والذين كفروا أولياءهم طاعوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أقول قل هذا أستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله الحمد لله حمد كثيرا كما واشكره الذي بعد المزيد له شكر رباد الله اتق الله فيما امرأته عما نهى عنه الزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استألأ أثر إن الله وملائكته يسلمون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على أولي في العالمين أنك حميد مجيد معشر الإخوة التصائلات التي لا تكاد تنتهي عن النهوض بالواجب الجهاد لا هو فرض عين وأذكر خلاصة مضعوطة جدا ذكر الفقهاء أن الجهاد فرض عين على البلد المسلم على أهلهم إذا حل العدو فيهم إذا كانوا يقدرون على اخراجه ومقاتلته. هو فرد عين عليهم وحده. اذا انكنهم ولديهم القدرة على ذلك. فإذا ضعه عن ذلك ينتقل الفرض العيني معهم إلى من يجاورهم من بلاد المسلمين وهكذا شبيه ذلك بقتال الصائل ومن قاتل بعد ذلك دون أن يكون في دائرة الفرض فهو متطوع له أجره وسوابه والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل شرط أن يكون على ذلك النحو من مؤسفات المجاهدين الذين يبتعون اعلاء كلمة الله عز. عز وجل فاظن ان هذا يكفي في الاجابة عن تساؤلات الكثير فان ذهب فهو وان نرجو الله ان يبقى للاخوة مدد من الله مع صدق الولاء له ما يقارعون به امريكا ويرغنون انفها وما على ذلك على الله عزيز. ف ان لم يتحصل ذلك يصبح ذلك فرض عين على من يجاورها. فنظام الامر بخير في فلسطين وحال الامة المسلمة هناك جيد ففرض العين انتقل من عندهم الى الجهات الاخرى في العالم الاسلامي. هو فرض عين منذ خمسين سنة لكن ما قيمة ان نقول فرض عين. ما قيمة ان نقول فرض عين. وفرض العين الذي يتكرر في الايران خمسة مرة او بدنا نحترم فتاوان نحترم نصاتنا نحترم جيراننا اذا قلنا فارس ان نقول لمن لمن لمن لمن لمن لا ننسى الله من يرجون له واره لمن اثبت العجان بين اعينهم ومن نفس الصور لا يطرح ذا حيث يصفور وعافا فكف الامة كلها تخاسرهم وتعاديهم ان ينطيع فيها سرع ولم ينهجوا على حجرته الله. فاللهم احذنا من ودال معاصينا. ومن صنعيه وشر اعمال الله. كل الله المستقى من ذلك. هو فرض عين من قديم ايها الاخواة. هو فرض عين من قديم. ولكن فرض العين لمن يقيم للفروض وزنا ولمن يعلم بان الى ربك المنتهى وان اليه الرجعة ومن تكون مرجعيته لا شرعة الامتحد ولا مجلس الان ولا شيء من ذلك بعد ذلك الطوفان لا يموت احد من ولا ينقطع الصهوريا عن قطاع اجمال. فالصبر والسباك فيما تنوانيه. فهذه القلاصة عازلة لهذا الامر. ما ليس يريد بعض الاخوة ايضا يأتي محمد العيني غاضبا تحت أي رأيات مقاتل يا أخي الكريم إذا كنت ذاهبا من أجل ذلك فارجع لا تخصر الدنيا ولا أخرى لكن يكرر مع الحديثة في مسلم كامل من قتل تحت راوة عمية ينصر عصر فهذا الذي يذهب متطوعا في أجل دينه إن شاء الله تعالى ذهب لعزل عصرية وقتال المسألة ينتهي ما في مشكلة غلامة. ما في مشكلة على الاطلاق. لكن يعني احيانا نرهل عن تتمة ما ينبغي ان نكراره بتمامه لاجل ربما يعني نراها من بعض الزواج دون بعض. وبالمقابل نحمد الله تعالى على ثبات هولى الاخوة والسقوط الرئانات على الفتن التافلية. ونرجو الله تعالى ان يكون كمان اذا كان في احداث سياسية انو هذا بيدوس كل رسنا وكل رقابنا فلا خليها الله يا اخي احسن لنا الوقت شوية لا اجر لا بيه لا دين لا دين لا اجر لا اجرى انو احيانا بتكون هيك المواقف يباعث عليها هو هذا الذي يسترد ان يكون هذا السباة والانتفاف لمحاربة احدى الله نصفة اللي بيه. القول العمل والله اما كان المظهر جيد وراء المظهر نار فنخشى من عقوبات جسيمه يم الله يعلم السر واخفى الا يهي حال قال الله عز وجل فوالذي ام صدمه والذي ايوبك بمصر وبال ما في ال ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله. هل... إنه عزيز الحكيم. فاللهم زدنا ألفة وطاعة لك. والتفاف على مصرة دينك وسريعتك. وارد العالمين. كان يكسر عليه الصلاة والسلام في لوال الأحزاب من هذا الدعاء. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزمهم وزلزمهم فينبغي ان نكثر من هذا وقد ساله الصحابة يا رسول الله قد ما حل بنا وقد بلغت القلوب الحناجر فهل من سيء نقوله قال بلاء قولوا ايضا سحراتنا وآيضا روحاتنا فهذا ايضا مما ان ندعو به ثلاثة لجال All right. <laughs>